إِذقَا عسَابَنُ نَرَمَ يَابَنِي إ الصائِيلَ إِنَجُول اللَّهِ إلَكُمْ مُصَدِّقَ وَإِذقَالَ عتَبَن النَّ مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من الثورات فَلَمَّا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ الشَّاعِئُ لِلإِثْمَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُمَّ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ دين كله ولو كره على الدين كله ولو كره الم يقول يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب آمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ آمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَكُم خَيعَُّكُم إِكُتُم تَعلمون آلكُم خَيَُّكُم إِكُثُم تَعلمون يَخِرلَكُمْ زُلُوبَكُمْ وَيُودَخِكُمْ تجري من تحتها الأنهار ومساكن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدم ومساكن طيبة في جنات جنات عدن ذلك الفوز العظيم ان كان فوز العظيم واخرات يحبونها واخرات يحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وَذشر المُؤمنين وَشير المُؤمنين يا أيهَ الذيينَ آمَنون كَمَا قَالَ عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قَالَ عيسى ابن مريم لمحياريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ الطَّائِفَةُ آمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ فأي يدن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين